اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لفتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وَقُضَ فَينَهُم بِالقِصْطِ وَهُم لا يُغْلَون أَل إِ لِلههِ مَا فيِي السَّمواتِ وَالأَضُ أَل إِ وَْدَ اللهَّهِ حَُّ وَلِ أَكثَرَهُم لاَا يَعلَمون هوو يُح وَيُميتُ وَإِلَيْهِ تُ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 الذين امنوا وكانوا يتقون لهم المؤمنون بشرف الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وَلَا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا ان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 صدق کم العظیم